بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان نزلزلت الساعه شيئا عظيما يوم ترونها تذهل كل مرضعه ام ما اضطت وتضع كل ذات حمل حملا وتضيء كل ذات حمل حملها وترنّس سكارا وترنّس سكارا وما هم بسكارا ولكن ذاب الله شديد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 ناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من ألقى ثمّ من علقةٍ ثمّ من مضغةٍ مخلقةٌ وَغَيْر مُخْلَقَةٍ لَنُبِينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأَ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يألم من بعد علم شيئا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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير ثانيا إطفيه ليضلل سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة ذاب الحريق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 وَأَنَّ اللَّهَ يَحْذِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْوُوسَ وَالْمَجْوُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا ومن الصالحين جنات تجري من تحتها. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطحر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميقا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الآتيق ذلك وَمَن يُعْذِب حُرَماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَاعَ عَلَيْكُمْ فَجِتَانِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَانِبُ قَوْنَ الزُّورِ حُنْفَاءٌ لِلَّهِ قَائِرٌ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شأن الله فإنها من تقوى القلوب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 فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون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 له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي أزيز الذين إن في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمأروف ونهوا أن المنكر ولله آقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوق وأصحاب مدين وكذب موسى أكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر وأطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَأْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَأْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَهِ وَإِنْ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 فالذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ أَلِيمٌ حَكِيمٌ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 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وأمنوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم أذاب مهين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 ذَلِكَ وَمَنْ آقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَأَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَإِذَا تُتْلَى أَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَارِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ تَارِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل نَبَأَكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارِ إِنَّ نَارَ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ بِمَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا له.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 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يألم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستدوا واعبدوا ربكم وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَعَكُمْ وَمَا جَأَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمِ هو سمّعكم المسلمين من قبل وفيها ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ألا الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتصموا بالله هو مولكم